بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أشنة مما تدعونا إليه وفي آبادنا وطر ومن بينا وعينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل بالمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أَلَمْ نَخْلُقْ مِنْكُمْ لَكُم مَّثَلًا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلَ لَهَا أَنكَابًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ صَلْدٍ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء إلى السماء وهي بقام فقال لها وللأرض احفيا طوعا أو كرها قال شاءتينا طائعين خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُسْبَانٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ الْأَلِيمَ جَغْرُسٌ صَاعِقٌ كَزَمّ الْنَّصَاعِقِ عَادِمٌ وَسَمُومٌ إِذْ جَاءَتْ نُفُثٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد تستسبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشفت منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدْتُ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانِنْ بِآيَاتِ نَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلُنَا عَلِلْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاءً في أيام محساة لمذيقهم عذاب الخزن في الحياة في الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزارهم لا ينصرون وأما تمرض فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فَتَسَحَبُ الْعَمَى عَلَى الْهَذَا فَقَبَضَتْ فَارِقَةُ الْعَذَابِ الْهُولِ بِمَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ وَلَجِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ وَيَوْمَ يُشْرُ أَحْزَاؤُهُمْ مِنَ النَّارِ فَتُحْمَى يُذْعَرُونَ حتى أجدى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولا أضفاركم ولا جذوركم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظلمكم الذي غلطوا بربكم ربكم فأصبحتم من الحقين. إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا فَمَا أَجَابَهُمْ مِنْ مَعْذِرٍ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْطَطِ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا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 لم فيها دعوى الخلد جزاء بما كانوا لآياتنا يرخدون، وقال الذين تفروا الذنار إلى الذين أضلنا من الجن ونيء. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخاطوا ولا تحسنوا وَأَدْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي قُوْلُتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ عُرُوْضِيَاءُ مِنْكِ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا أَشْتَهِيْنِ أَلْوُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْلَعُونَ نزل من غفور رحيم ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالح وعمل صالح الله قال إنني من المسلمين ولا تستوي حسنة ولا سيئة. ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقىها إلا الذين صبروا وما يلقىها إلا ذو حظ عظيم وإن ما ينذرنك من الشيطان نذكر فاستعب بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للطمر واسجدوا لله الذي خلقهم الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالزيل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن تترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيى لنحل الموتى إنه على كل شيء قدير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 اِنَّ الَّذِينَ فَكَّرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ لَّا يَأْتِي لَهُ الْبَاطِلُ مِنْ زَيْلٍ يَدِفُّ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ما يقال لك إلا ما قد كين للرسل من إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعزميا لقالوا لولا قفصلت آياته أعزمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك يلادون من مكان بعيد ولقد آجينا موسى انتفاب تختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من علم طالحا فلنبكه ومن أساءت عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمراك من أثمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويومين يديهم أين شركاء قالوا آذمنا كما منها من شهيد وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مَا قَدْ ظَنُّوا مَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْقُرْبِ وَإِنَّ مَثَلَ الشَّبَابِ كَيَوْمِ الْقَطُوفِ وَإِنَّ من هَذَا قُرْآنٌ رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لَّمْ يَحْفَظُوا الذِّكْرَ فَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا فَلَنْ نَذْكِرَ مَنْ لَّدِينَا كَفَرُوا بِمَا عَنْهُ وَلَنُفِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَقِيبِ وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْجِزَازِ أَحْرَبَ وَلَا أَدْجَالِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَجُوْضُ عَالِمَ الْعَظِيمِ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 أَوَلَمْ يَكُ بِرَبِّكَ أَمْنٌهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ بِيَمِينِ يَتِيمٍ لِطَائِرِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ